Eddin al-Cirat al-istighim Cirat al istighim cirat in وَجَعَلْنَا آيَةً نَّهَارِهُ بُصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَقْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعَلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا ole! وَمَنْ طَلَّ فإِنَّمَا يَطْلُعُ عَلَيْهَا وَلَا تَذْرَ وَازِرَةٌ مِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرْدَنَا أن نُهْلِكَ قَرْيَةً وعليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد Saatamme niitä, jotka ovat ystäviä. Saatamme the mm -hmm. كنا طونا ربك محظورا انظر كيف ظلمنا لا